نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنبيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم على خلق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 لا إله إلا الله العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة إن أم الكتاب وَقَصَوْتَ شَيْئًا فأما الذين في قلوبهم زيض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله إن آمنا به كل من عند ربنا وما ينذكر إلا كل الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا فيه مَن كُنْتَ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّاب رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ نَاسِ يَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا دوني عن أمواله ولا أولاده من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار، كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذوا الله بذنوبهم والله شهيد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا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 زين للناس حب الشهوات من النساء والبدين والخناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والخرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أغلبئكم بخير من ذلكم للذين اتفوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار صالحين فيها وأزواج مبهرة ورضوان من الله الله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا فَذَاقُوا غَضَبَنَا عَلَباً الصابرين والصالحين والقانتين والموفقين والمستغفرين بالأسحاب شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمُونَ لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين روتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءوا العلم بغيا بينهم يَكْفُرُ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَادَّكَ يُقَفُّ بِالْأَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَ وَقُلْ لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فإن أسلهوا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويغترون النبيين بغير حقٍ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 أياما مع الداد في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يؤمن وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيلك الخير إنك على كل شيء قدير حي من الميت وتخرج البيت إلى الخير وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن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 بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر والنبي الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافر. إن دَوْمَ بَعْضُهَا مِنْ ضَاء وَاللَّهُ سَميعُ عَلِيمٌ اذْكَارَ جِبْرَاءَ انْتُ عِمْرَانَ رَبِّي إِنِّي دَعَوْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُخَرَّبًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّميعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ قُلْ فَأَلْقِهَا إِلَىٰ رَبِّكِ فَأَجْدُرْ بِهِ مَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ لَكَ رَكْلٌ قُلْ فَأَرْسِلِ ٱلطَّلْقَ فَإِنِّى سَمَّيْتُهَا وقفيتها مريم وإني أعيلها بك وديتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسد وأنبتها لباتا حسدا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا لحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت ومن عند الله إن الله ترزق من يشاء هناك دعا زكريا ربه قال رب هذيب لدن كذية طيبة إنك سميع الدعاء فلادت الملائك الله أن يغشرك بأحيان صدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنها يكون لي غلام وقد بلغني الكبر ومرأتي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 واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكاك وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم يا مريم قلتي لربك وازدقك واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أخلامهم أيهم يكفل مظيم وما كنت لديهم إذ يستصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وتيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في الناس مهد وكهلا ومن الصالحين قال رب أنا يقول لي ولد ولم يمسسه بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا اِذْ دَمَا يَقُولُ لَوْكُمْ فَيَكُونُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ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 بما تأكلون وما تتخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومفتقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حذم عليكم وجهتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبروه هذا صراط مستقيم فَلَمَّا أَقْسَى عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا تبعنا الرسول فكتبنا مع الشاهدين وما كر ومكر و ما كر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى فيك ورافعك إليه ومقهرك من الذين كفروا وجاعل الذين يتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إليه مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون.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 ما قال له كن فيقول الحق من ربك فلا تكن من المنترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاء العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهي ثم نبتهي فنجعل لعمة الله على الكاذب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 من الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أغبابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم ومعه قِسَّم التوراة والإنجيل إلا من بعده أنزل طاقمون ها انتم ها لا ا لججت في ما لكم به علم فالمجادلون في ما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهديا ولا نصرانيا ولكن كان عنيفا مسلما وما كان من المشركين ربكم قل إن الفضل بيد الله يبديه من يشاء والله واسع علي يختص برحمته من يشاء والله العظيم. ومن آهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك ومنهم من إن تأمنوا بقنطار لا يؤديه إليك إلا ما دوت عليه قام ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله بكلب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا كلا خلا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يذكيهم يوم القيامة ولا يذكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفقيه يلون أنفنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من علم الله ويقولون هو من علم الله وما هو من علم وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أودي يموسى وعيسى وما أودي يموسى وعيسى والنبيون من ربي لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلامينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فَيَهْدِ اللَّهُ الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاهُوهُ الْبَيْنَاتِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْغَائِمِ وَلَهُكَ الْجَزَاءُ الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم من غرون إلا الذين كابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله رسول رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم وأولئك هم الطالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فليسوا بل من أحدهم من الأرض ذهبوا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا بلة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَانِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِرٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ من الذين أوتوا الكتاب يرضوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراطهم اتقوا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حضرة من النار فأنطدكم منها كذلك يبين الله لكم تكون وأنتم منكم أمة يدعون إلى الخير و إلا وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون بُرِبَتْ عَلَيْهِمُ اللِّلَّةُ وَإِنَ مَا تُقِهُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ الْمِنْ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 ليس مسواء من أهل الكتاب أمة قام وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليهم بالمتقين الذين كفوا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما يوم صابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكتها وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. جاء فَبَرَءَ وَالَّذِي مَا عَنِتُمْ قَد بَدَّدَ الْبَغْضَاءَ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تَخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرَ قَد بَيَّنَّا لَكُم آيَاتِنَا إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ها ريضكم إن الله عليم بلاد الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤه وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يغركم كيدهم شيئا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 أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أدلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون تقول للمؤمنين أليم يكفيكم أيه يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة من زليل بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم خمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتضمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكفتهم فينقلبوا خائمين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعلمهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما أرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ظَبَوُ فَوْمُهُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ هَذَا يَوْمٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا تَيْمٌ وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ لَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ بِسُقُ قُرْحٌ فَقَدْ مَنْ سَيَلْقَوْا قُرْحًا مِثْلَهُ وَتِلْكَ الْأَيَامُ دَاوُلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَيَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ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 أَفَيَنَّا تَأَوْ كُتِلًا قَلَبْتُمْ خَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهُ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا فَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِلِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتهي منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتهي منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهلوا لما في سبيل الله وما بعث وما استكانوا والله يحب الصامرين وما كان قوله إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا دروبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وصرا على القوم الكافرين، فأده الله تواب الدنيا وحسن تواب الآخرة، والله رحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا. طغى الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتم قلوبهم خاسرين فالله مولاكم وهو خير الناصرين سُرُنْ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبُ بِمَا أَشْرَبُوا بِاللَّهِ مَاءً مُّنَزَّلًا بِهِ سُلْطَانٌ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحَسَّنَهُم بِإِبْنِ إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما. وقانهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين اذ تصعدون ولا تجون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاذا بكم غممن لم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما صاركم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد غم أمنة وعسى وشقاء وطائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الزاهية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبرون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هراغنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرج الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم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 ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله بحي ويميت والله بما تعملون بصيرهم ولئن قتلتم في سبيل الله أو مدتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن مُتُم أو قُتِلْتُم لِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ إِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّاً غَنِيضًا قَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفَ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَرْضِ فَإِذَا عَذَيْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبينا أي غل ومن يغلو يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يغلبون فَمَن اتَّبَعَ الْوَارِدَ اللَّهِ كَمَا ماء بسخط من الله ومأوار جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعد فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل له ظلال مبين أولما أصابتكم مصيبة؟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 وَلْيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا لِقَاتِلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لْيُفْعَلُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَضْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا للإخوانهم وقعوا لو غطاؤنا ما قتلوا قل والفدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم فالتين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 ألا يخوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشون بجعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابه القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أدر عظيم الذين قال له الناس إن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 والله فضل عظيم إنما ذلك الشيطان خوف أوليائه فلا تخافوه وخفون إن كنتم مؤمنين ولا يحزن كالذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم خضا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا وله عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أن ما لهم خير لأنفسهم إنما نغلي لهم يزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله يذر المؤمنين على ما عليه حتى ينزل خفيف من الطيب وما كان الله ليضلعه على الغيب ولكن الله يبتلي مرسله من, من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميرات السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغياء سنكتب ما قالوا وقت لهم الأنبياء بغير حق ونقول له عذاب الحريق لَأَنِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَسْبِي ظَلَامِ الْعَبِيدِ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهْدَ لِيَنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِأُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموه إن كنتم صادقين فإن كنبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المبيه كل نفس لائقة الموت وإنما توفون غدوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروب لَتُغْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ آُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَلَمَّا بَلَغَهُ وَرَاءَ أَهُورِهِمْ وَاشْتَرَوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِأَسْمَاءٍ اشْتَرَوُوهُ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 إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقتها لا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منادي نادير الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا خوفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأمرار ربنا وآجنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف لعاج فاستجاب لهم ربهم أني لا أبيع عمل عامل منكم من ذكر أو قلت بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وقلوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا لعكفرا عنهم سيئات ولعجس لهم جنات ولعجس لهم جنات تجري من تحتها الأنهاار ثوابا من عند الله والله عٰن له حسن الثواب لا يضر تقلب الذين كفروا في الملاد متاع قليل ثم مأواه جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجريب تحتها الأنهار خالدين فيها نظم من قلب الله وما عند الله خير للأبراح وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما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 ارابط واتقوا الله لعلكم تفلحون